وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آذانا وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم أحب إليكم للله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين لقد نطرتم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجدتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدريه ثم أنزل الله تكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافره